بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخواي بخشندي مهربان والمرسلات عرفا سوين ببايرا وانكراوي يقلد وايك فالعاصفات عصفا وبوبات دانش هلدكا بها الكردنيات قايم والناشرات نشرا وباو بايانيك هاور دبنو بلاوي دكانوا فالفارقات فرقا سوين ديش باو فرشتاني بتاكي حق لنا حق ديا دكانوا فالملقيات ذكرا انزا سوين باو فرشتانش تايا ميخوابا بيغمبران عذرا او نذرا بونا يا بوترساندن اننا براستي أو كبلين تامبيدرا ولهاتني روجدواي دي تدي. فإذا النجوم طمست. إن وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت. وكاتك كاتي وكان لبيخ هندران وتخت كران واذا الرسل اكتت لايوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل وساتك كاتي وادد اندرا ابو بيغمبران لجل امتكاني اندا بوتروجي دوخراو بوروج ديا كردنوا تو سوزان دروجيديا كرنوتيا ويل يومئذ للمكذبين وايبو بي بروان ألم نهلك الأولين؟ اي جلاني بيشينان مان لناو نبرد ام من نتبعهم الاخرين لا باشان جلاني دواي اوان مان وك اوان لي كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ هربو جورج دكين بغناه باران ويل يومئذ للمكذبين واي بوبي لو رجدا. ألم نخلقكم مماء منين أي هو ما ندرس ولا آوي تش رخ فجعلناه في قرار مكين. إن ذا خست ما إلى قدر معلوم. تماويك ديارك راو. فقد أبنا فنعم القادرون. إن بدانا تك أنذاجيركين. يومئذ لل مكذبين واي بو ببروايان لو روجدا ألم نجعل الأرض كفاتا آي اي مزويمان نكر دوتا کو و مردوان وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمَّا أَنفُرَاتًا وَنَاوِي دَا شَاخَانِ بَرْزِي لَنْگِرْدَا كُتَو مَنْ دَا نَوَا آوِي شِيرِن مَنْ پِنَوشِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذِلِّ بمبيبروايان دو تريت واي بوبيروايان لو روج دا. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. برون بولاي أودوز أخيك بدروتان دزاني. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. بڕۆن بولای لای دو کلی چی سیبش لا ظلیل ولا یغنی من اللہب نه سیبری چی فینکو نشتیگ لگرهی دوزخ برگریدکات اینها ترمی بی شررین کل قصر براستی دوزخ پروش چی وک کشک دهاویجه برود وادا درون عليك هرواني حشتري زردن ويل يومئذ للمكذبين. واي بو ببروايان لو رجدا. هذا يوم لا ينطقون. أمر الرجك بباوران ناتوان قسيت دابكن. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وموالد نادراً كبرو بيان به النوى. ويل يومئذ للمكذبين. وايبو ببرويا لو روجدا. هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين. أمر روج بر ایوو و ما انکو کردو اتوا فا کان لکم كید فکیدون سا اگر فیلو پیلان ایکتان هی انزامی بدن ویلون یومئذ للمکذبین وای بۆ بی بروایان لو رو جدا این بيجومان باريس كران لا سيبرو قراغي كانيا وزوران. وفوائكه مما يشتهون. ولا نومي وهات يكدان كحزيلا ذكن. قلوا وأشرفوه لي بما كنتم تعملون. په اندالین بوخونو بوخونه و نوشتانبه بهوی اوې کده تان کرد ان کذلک نجز المحسنین بجمان امه اوا پاداشتی چاکان کان د دینو و یوم اذل للمکذبین وای بو به برویان لو روزدا ګولوا وتمت قليلا إنكم مجرمون أي كافران بخونوا من ببن ما ويكي كم لدنيا براستي ايوان تاوان باران ويل يومئذ للمكذبين واي بو بي بروايان لو روجدا وإذا قيل له يركعوا لا يركعون وكاتيك بيان بوتري لخواب ترسنوا كرنوج برن كرنوج نابا ويل يومئذ للمكذبين ويبو بي بروايا لو روجدا فبأي حديث بعده يؤمنون اقرأوا باور بقرآن نكن یتر به سفر مودیشی تر بر واده قرآن.